ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضين فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون